اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى ولنتأمل في قصة عجيبة مخرجة في الصحيح تدل على عظمة هذه الآية ورفيع مكانتها وأنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وذلك فيما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم وأبي رضي الله عنه يحفظ القرآن كله وآية القرآن تزيد على الستة آلاف آية والسؤال المطلوب استخراج آية من هذا العدد الذي هو يزيد على الستة آلاف في الوقفة نفسها التي سئل فيها هذا السؤال أي آية معك من كتاب الله أعظم قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم أعاد عليه السؤال فعلم رضي الله عنه من إعادة السؤال عليه أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم له بالاجتهاد في استخراج هذه الآية بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقلت آية الكرسي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 ومكان عليا في العلم بدين الله وكتابه سبحانه وتعالى فلما سأله بصلاة الله وسلامه عليه هذا السؤال والمطلوب الإجابة في الوقت نفسه يعني لم يقل له مثلا تأمل في هذا السؤال وأجب بعد أسبوع أو شهر وإنما في الوقفة نفسها مطلوب الإجابة على السؤال ولم يحدد له سور معينة كأن يقول مثلا من سورة البقرة أو من الموضع الفلاني أو الجزء الفلاني أو الحزب الفلاني من القرآن كله أي آية معك من كتاب الله أعظم فالوقت ليس فيه ساعة وطول وأيضا الآيات المطلوب الاستخراج منها ليست آيات محددة بل القرآن كله، ويجيب رضي الله عنه فورا في اللحظة نفسها، وهذا لا شك من الدلائل على كمال الفقه وعظيم الفهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأبي رضي الله عنه لما أجاب بهذا الجواب اتجه. في بحثه عن الآية الأعظم في كتاب الله إلى آيات التوحيد القرآن فيه قصص وفيه أحكام وفيه آداب وفيه أخلاق وفيه التوحيد والتوحيد هو أعظم شيء في كتاب الله فاتجه إلى آيات التوحيد واختار منها أجمعها وأشملها وأوسعها وأكثرها شمولا لتقرير التوحيد وبيانه وذكر دلائله وكما قال أهل العلم إن آية الكرسي جمع فيها من تقرير التوحيد وذكر براهينه وشواهده ودلائله وذكر أوصاف الرب سبحانه وتعالى ما لم يأتي مثله مجتمعا فئات أخرى من كتاب الله عز وجل بل إن الذي جاء فئات الكرسي جاء متفرقا في آيات لكن ليس هناك آية في القرآن الكريم جمعت ما جمعته هذه الآية الكريمة وفيها هذه الآية الكريمة عشر جمل وفيها من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى خمسة أسماء وفيها من صفات الله العليا ما يزيد على العشرين صفة وقد عددتها في بعض المجالس مع الشرح والبيان وفيها من البراهين على توحيد الله وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى أكثر من عشرة براهين وقد جمعت هذه البراهين مع البيان والإيضاح في رسالة طبعت بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد ومن عظيم شأن هذه الآية ما ثبت في السنن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما معناه أنه ما ترك قراءة هذه الآية عقب كل صلاة منذ سمع هذا الحديث وجاء في الصحيح أن من قرأها إذا اوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح ولهذه الآية أثر عظيم بالغ في إبطال السحر وإبطال السحر كيد السحره ولا تقرأ على سحر بصدق مع الله سبحانه وتعالى في قراءتها إلا أبطلت ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل